وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ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 اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على, على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بِمَا كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وَحقََّ لَْهِم قَوْلُوا فِيئُمَ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبلَِهِم مِنَ الجِنّ وَْإِسِ إِهُ كَوا خاسِرين وَقَالَ الذيينَ كَفَروا لَا تَتسَْعُول هذاَا القُرآن والَّْفِيهِ عََّكُمْ تَالبُون فَلَنُذيقًا الذيينَ كَفرَُوا عَذابًا شَديدَ وَلََجززِيَ النَّهُم أَسْو الذي كَوا يَعملون. ذانك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعل هما تحت أقدامنا نجعل هما تحت أقدامنا ليكونان من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 وَسْجددُون اللهِ الذي خَلَقَهُ النَّئِنكُُم إهُ تَعبدُون فَإِن ْتَكْبرَروا فََّ نَعدَ رَبِّكَ يسَبحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهار يسَبِّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهار وَهُم لا يَسأمُون وَمِنْ آياتِهِ أنكَ تَرَ الْ الأررضَ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 والَّذينَ لا يُؤْمنون فيِي آذَانهم وَقررون وَهُو عَلَيْهِم مَاء أُلائِكَ يُونَدون أُولائِكَ يُونَ دوَونَ مَِّ كانَ بَعيد وَلَقدَآتَين مسَل الكِتابَ فَختُْنِ فَفيِيهِ وَلَون كلَمةَة سَبقَتْ مِ ربِّك ل قضَ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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشَّرُّ فذو دعاء عريض